أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى مرساء أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تَخَافُ درجو ولا تخشى فاتبعهم في رعود بجذوذه فوشيهم من اليمن ما وشيهم وظل في رعود قباه وما هدى يا بريء إسراء وَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَمَا عَدْنَاكُمْ جَارِبَةُ طُّورِ الْأَيْبَنَةُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوبٍ طَيِّبَةِ وَلَا تَضْغَوْوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَظَمِي ومن يحل عليه غضيه فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قوبك يا موسى قال هم ذلاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأولهم السابرين فرجع المساء قومه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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملتنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى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 لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما بدعك إذ رأيتهم ولوا ألا تتبعهم أفعصيت أمري قال يبدأ بلا قل تخذ بلحيتي ولا برأتي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترهد قولي قال فما خضرك يا سامري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 إن لك موعدا لن تخلفه فانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنعرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله لك لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من منا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حنا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يوم إذن يتقافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنثلهم طريقة إلا إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يتبعونك لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسبع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أبن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعدت الوجوه للحي قيوم وقد خاف من حمل قلبا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 فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقوى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد أعهدنا لَا اَتَمَّ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا فلا يخرجنكما إلى الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى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 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ بِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُلْ بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فلتيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن ولعدها الآخرة أشد وأبقى أبا لم يهدي لهم كم أهلنا قبلهم من القرون فِي في مساكنهم إن في ذلك لآيات لئلنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وتفح بحمد ربك قبل كلوع الشمس وقبل غنوبها ومن آداء الليل فتبكح وأغراف النهار لعلك فرضى ولا تمتن عينيك إلى ما بتعنا به أدواجا منهم ذهرة الحياة دنيا لنفتنهم فيه فرزق ربك خير وأبقى فأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا تسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وقالوا لولا يأتينا بأية من ربه، أ ولم تأثيم بينت ما بالشعوب الأولى، ولو أن أهلكناهم. عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رشولا فنتبع آياتك إن قبل أن نبل ونخزى قل كل مترد يصل فتربس فستعلم من أصحاب الصراط السوي ومنه تدع.